ب س م ِ ا ل ل َ ه ِ ا ل ر ح م َ ا ن ا ل ر َّ ح ي م ِ ح َ ا م ي م ت َ ن ز ي ل ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ م ِ ن ا ل ل ه ِ ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ِ إ ن ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ و ا ل ْ أ َ ر ض ل َ آ ي ا ت ٍ ل ِ ل ْ م ُ ؤ م ِ ن ي ن وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ م ِ ن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أ َ ن ز َ ل َ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ ف َ أ َ ح ْ ي, ى َ ا بِهْ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 ا ِ ك َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ م ُ ه ِ ن م َ و ر َ ا ئ ِ ه ِ م ْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي ع َ ن ه ُ م مَا ك َ س َ ب و ا شَيْئًا وَلَا يُغْنِي ع َ ن ه ُ م ْ م ا كَسَبُوا ش َ ي ْ ئ و َ ل َ م َ ت َّ خ ِ ذ ُ و ا مِن دُونِ اللَّهِ أ َ و ْ ل ي ا ء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 اللَّهُ ا ل ذ ي س َ خ َ ر َ ل َ ك ُ م ا ل ْ ب َ ح ر َ ل ِ ت َ ج ر ِ ي َ ا ل ْ ف ُ ل ك ُ فِيهِ ب ِ أ َ م ر ِ ه ِ و َ ل ت َ ب ْ ت َ غ ُ و ا م ِ ن ف َ ض ل ِ ه ِ وَلَعَلَّكُمْ ت َ ش ك ر ُ و ن و َ س َ خ َ ر َ لَكُم مَّا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل أ ر ض ِ ج َ م ِ ي ع ا مِنْ إ ن َ فِي ذَلِكَ ل آ ي ا ت ل ِ ق َ و ْ م ي ت َ ف َ ك َّ ر و ن َ قُلْ ل ِ ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا ي َ غ ْ ف ِ ر و ا ل ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي َ ر ج و ن َ أ ي ا م َ اللَّهِ ل ي َ ج ز ِ ي َ قَوْمًا بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ك س ب و ن مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أ َ س َ ا ء ف َ ع َ ل َ ي ه َ ا ث م َّ إ ل َ ى رَبِّكُمْ ت ُ ر ج َ ع و ن وَلَقَدْ آ ت َ ي ن ا بَنِي إِسْرَائِيلَ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ و َ ا ل ح ُ ك ْ م َ و َ ا ل ن ُّ ب ُ و َ ة أ َ ت َ و ر َ ث َ ق ْ ن َ ا ه ُ م ْ م الطب وَرَزَقَنَاهُم مِنَ الطَّباتاتِ و َ الط ف ََّ ن ا ه م على ا ل ع َ ل م ي ن و َ آ ت َ ن َ ه م ب ي ن ا ت م ن ا ل أ م ر ف م خ ت ل ف ُ إ َِ ا م ن بعدمَا ج أَهُعِلمُ ب غ ي م ب ي ن ه م إِ ر ب ك ي ق ض بََهُ ي َ م ا ل ق ي ا م َ ف ي م ا كانَ ف ي ه ي خ َ ل ف و ن ثُمَّ ج َ ع ل ن ا ك َ ع ل ى ش َ ر ي ع َ ة م ِ ن َ ا ل أ َ م ْ ر ِ ف َ ت َّ ب ِ ع ه َ ا وَلَا ت َ ت َّ ب ِ ع أَهْوَاءَ ا ل ّ ذ ي ن َ لَا ي َ ع ل م ُ و ن إ ِ ن ه ُ م ل َ ي ُ غ ْ ن ُ و ا عَنكَ مِنَ ا ل ل َّ ه ش َ ي ْ ئ ا و َ إ ِ ن الظَّالِمِينَ ب َ ع ض ُ ه ُ م ْ أ َ و ْ ل ِ ي ا ء ُ ب َ ع ض وَاللَّهُ و َ ل ي ُ ا ل م ُ ت َّ ق ي ن ه ذ ا بَصَائِرُ ل ل ن َّ ا س ِ وَهُدًى و َ ر َ ح م َ ة ٌ ل ِ ق َ و ْ م ي و ق ِ ن ُ و ن ʻم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وَخَلَقَ اللَّهُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض َ ب ِ ا ل ح َ ق ّ و َ ل ت ُ ج ْ ز َ ى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا ك َ س َ ب َ ت وَهُمْ ل ا ي ُ ظ ْ ل َ م و ن أ َ ف َ ر َ أ ي ت َ مَنِ اتَّخَذَ إ ل َ ه ه ُ ه َ و َ ا ه و َ أ َ ض َ ل ه ُ اللَّهُ ع َ ل َ ى عِلْمٍ وَخَتَمَ ع ل ى س َ م ْ ع ه ِ و َ ق َ ل ْ ب ِ ه وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ و َ ق َ ل ب ِ ه ِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ ا ل ل َ ه أَفَلَا ت َ ذ َ ك َّ ر ُ و ن و َ ق َ ا ل و ا مَا ه ي َ إِلَّا ح َ ي ا ت ُ ن َ ا ا ل د ّ ن ي َ ا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إ ِ ل ا ا ل د َّ ه ر وَمَا لَهُمْ ب ِ ذ َ ل ِ ك َ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ ا ت ُ و بِآبَائِنَا إِنْ ك ُ ن ْ ت ُ م صَادِقِينَ قُلِ ا ل ل ه ُ ي ُ ح ي ي ك ُ م ث م َّ ي ُ م ي ت ُ ك ُ م ْ ثُمَّ ي َ ج م َ ع ُ ك ُ م ْ إ ل ى يَوْمِ ا ل ق ِ ي ا م َ ة ِ ل ا رَيْبَ ف ِ ي ه ث م َّ ي َ ج م َ ع ُ ك ُ م ْ إ يَوْمِ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة لَا رَيْبَ فِيهِ و َ ل َ ك ن أ َ ك ث َ ر َ النَّاسِ لَا ي َ ع ل َ م ُ و ن وَلِلَّهِ م ُ ل ك ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ا ل ْ م ُ ب ْ ط ِ ل ُ و ن و َ ت َ ر َ كُلَّ أ م َّ ة ٍ جَاثِيَةً ك ل ُّ أ ُ م ّ ة تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا ك ت َ ا نا نا ن َ ا ي َ ط ِ ق ُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا ك ُُ ت َ ع م ل ُ و ن فَأَمَّا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و َ ع َ م ِ ل و ا الصَّالِحَاتِ ف َ ي ُ د ْ خ ِ ل ُ ه ُ م ر َ ب ّ ه ُ م فِي ر َ ح ْ م َ ت ِ ه ذَلِكَ ه ُ و ا ل ف َ و ز ُ ا ل ْ م ُ ب ي ن وَأَمَّا ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا أ ف َ ل َ م ْ تَكُنْ آ ي ا ت ِ ي ت ُ ت ل َ ى عَلَيْكُمْ ف َ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر ْ ت ُ م وَكُنتُمْ قَوْمًا م ُ ج ر ِ م ي ن وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم م َّ نَدْرِي مَا ل س َّ ا ع قُلْتُم َّ ا نَدْرِي مَا ل س َّ ا ع َ ة ُ إِنْ ظ َ ن ُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ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 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم و الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين